الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ زُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس فَلَمَّا تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدْوانًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا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 وَحُشِرَ بِسُلِيمٍ مَا نَجْنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيِّرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ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 وأدخلي برحمتك في عبادك الصادقين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا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 أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عن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 يقول و مكروا مكروا و وهم لا يشعرون فاضر كيف كان عاقبة مكريهم أن ندمرناهم أن ندمرناهم وطومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن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 قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آل الله خير أم ما يشركون أم من خلق السرين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 جعل الأرض طرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نهار واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ يكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض الا مع الله قليلا ما تذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته أَإِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ دَعَا عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَّن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَّا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 وما ربك بغافل العم ما تعملون.